وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا مَا أَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآلِينَ كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذا وَالفِتْيَاتُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَّا مِنْ اللَّدُمِ كَرَحْمَتَ وَهَيْلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولرض لن ندعو من قد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان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 وَمَن يُغْلِلْ لِلْفَلَنَّ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذراعه بالوسيد، لو اطلاعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لئت منهم رعبا، وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثت؟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 لا تلف ولا يشعرن بكم أحد إنه إن يذهب عليكم يرجوكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا.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 فلا تمار فيهم إلا براءاً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً ولا تقولن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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات ولو أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي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 ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امر فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم وما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين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 أجذا خيرا منهما من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طربا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا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 ولا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذون وذريته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 إلا أن تجهم سنة لو ولنا أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحض به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هجؤا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وَمَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنًا يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدَعُونُوا إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا نَبَذًا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لم يجدوا ما ظلم واجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما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 عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فرتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا.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 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطرقا حتى إذا لقيا غلاما Fadlun, "Kata, aku telah membunuh diriku sendiri dengan bukan diriku sendiri. Aku telah melihat sesuatu yang aneh." Kata, "Apa yang kau katakan? Kau tidak akan دها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطوى حتى إذا أتيا لقريتي نستطع ما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 سأنبئك بتاوي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكانت تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما.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 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا Hatta, iba lalu mabrabah sems, wajahnya tergubuh di gairin paniau, wajah ada kau. Kuna ada kau, naimma, enggak enggak enggak enggak enggak enggak اتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من من وعمل صالحا فله جزاء سنقول له من أمرنا يسرى ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وَقَدْ حَقَّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عنهم وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْ هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقبهم بِقَتَ عَمَالُهُمْ فَلَنُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمُسِلِّيذَاء إِنَّ الَّذِي آمَنَ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ فِي الدَّوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا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 عادت ربه